وأنا أقول يعني اتقوا الله عز وجل في الكتاب ده بتاع الوسطية احفظوا العقيدة الوسطية وأنا كنت الأقبل الطلبة إلا بهذا الكتاب احفظوا العقيدة الوسطية ماشي شفنا احفظوا العقيدة الوسطية إن العقيدة الوسطية من أمتع الكتب وملانه بالعلم